يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بقاندين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كتبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ذنبه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 يقولون إن أُوتِيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتواه فاحذروه وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ هُلَاءَكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ